السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا اللقاء اللقاء رقم عشرين إن شاء الله النهاردة حنتكلم عن حكم من أحكام القرآن الكريم وهو حكم اللامات السواكن يعني إيه لامات؟ جمع ويعني إيه سواكن الحرف ساكن ولما يبقى في حرف ساكن إما يكون عليه السكون أو مجرد من السكون كم حرف أو كم حكم من أحكام اللامات السواكن دي خمس أحكام الحكم الأول لام التعريف وهي قلم هذه واحد اتنين لام الفعل تلاتة لام الحرف أربعة لام الاسم خمسة لام الامر النهاردة ان شاء الله هناخد لام التعريف هي بيسموها اللام الشمسية او القمرية اللام دي اللي بتخش على الاسماء بتعرفنا لما نقول كتاب يبقى نكرة الكتاب عرفنا ما هو هذا الكتاب اذا لما نقول كتاب نكره الكتاب عرفنا. يبقى دي إيه؟ لام التعريف اللام دي في بعض كلمات لا يمكن أن تنفك عنها ابدا زي إيه الذين ها اللذين اللذان اللائي اللاتي جه حكمها حكم الابهار واذا جي بعدها همزه او ياء اللام دي اذا جات بعدها ياء او همزه وجبل ايه الابهار زي ايه ال يسع شوف الياء دي اهي سبقت ايه ال فلابد من ابهار ال نقول ايه اليسع وكمان ممكن كلمة الان فلابد من وجود كلمة او حرف ال لان لا تستقيم الكلمة الا بهذا اما في كلمات اخرى فممكن اوي الاستغناء عن ال تستقيم الكلمة اذا كانت غير موجودة كلمة ال زي كتاب كتاب أرض. البقاء في هذه الكلمات لها حكمين: حكم الابهار وحكم الادغام. الحروف الهجائية 28 حرف. 14 حرف بيكونوا ادغام و14 حرف ابهار. العلماء بيسموا اللام الشمسية. واللام القمرية علامة اللام الشمسية تكون مجرده من السكون مع لهاش شيء ابدا لا فتحه ولا ضمه ولا سكون اما اللام القمرية فلابد ان يكون على اللام سكون عاوزين نعرف الحروف اللي هي حروف الابهار الحروف القمرية كم حرف اربعة عشر شوف تذكر هذا البيت ابغي حجك وخف عقيمة ابغي حجك وخف عقيمة دي حروف الابهار الاربعة عشر حرف حنقولهم الهمزة البيت الغين الحاء، الجيم الكاف الواو الخا الفاء، العين القاف الياء الميم الهي الحروف دي عاوزين نشوف ونجرب ونتعلم ونقرأ مع بعض اذا جات همزة وإذا جيه الح و إذا جيه الف وهكذا الهمزة نقول إيه الإيمان من غير ال هتقول إيه إيمان ذا كان عليها آل التعريف ها هتقول إيه الإيمان إظهاره هتلاقي اللام عليها إيه سكون الإيمان الب البصير الباب شوف البصير الغير شوف انا بظهر ازاي اللم لم ابهار وسموها لم قمرية ليه القمر لما بيطلع كده بتلاقي النجوم حواليه شايف انت النجوم خلاف الشمس النجوم موجودة لكن الشمس آآ مغطي على النجوم من قوة الايه من قوتها اه دي الإدرام. الشمس بنضغم انما القمر بقى بتظهر النجوم علشان كده اللام بتظهر علشان كده سميت اللام الشمسية واللام القمرية اللام الشمسية بتضغم ما بتبانش اللام القمرية تظهر في النقر انا قولنا ايه الغين الغفور شوف الغاف الغفور الحق الحمد اللي ايه ال ها والحق الظهارة هي الحمد الجيم الجنة الكاف الكتاب الواو الودود شوف اللام اظهار هي الودود الف الفتح العين العلي القاف طبعا معروفه هي القمر القمر الياء اليوم بدون الف ولام هنقول ايه يوم ودي اداه التعريفة هي اليوم اله الهدى عاوزين نعرف بقى حروف الاضغام برضو اربعه عشر حرف اللام اسمها اللام الشمسية برضو في بيت شعري بيقول ايه طب طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم بناخد اول حرف من كل كلمه طب بناخد الايه الطاء ثم بناخد الثاء رحما بناخد ايه الراء اربعتاشر حرف الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذان والنون وهكذا 14 حرف علامه اللم ايه مجرده بدون سكون وعاوزين برضو نعرف لما نطبق هذا على الكلمات هنقول ايه الطاء دي الطيبات هي ايه الطيبات اللام بتتحول الى نفس الحرف اللام بتتحول الى طاء اوتوماتيك كده شوف الطيبات والحرف لابد ان يكون مشدد بقى شوف الطيبات الثاء الثمرات حو... تحولت اللام الى ايه الى ثاء دخلت جوه ادغمت شوف الثمرات الصاد اصله برضو حولنا اللام الى ايه الى صاد اذا بيتحول اللام او بتتحول اللام الى نفس الحرف مثلا الرحمن الراء اللام تحولت مع الراء شوف الرحمن التائب. التائبون الضاد والضحى شوف والضحى الدال الذاكرين النون النشور ما تنساش ان احنا بنحول اللام الى نفس الحرف يعني حولنا اللام دي الى نون شوف النشور الدال الدهر ما تقولش الدهر العلامه بتكون الا مجرده من السكون السين السلام شوف ولا بد ان يكون الحرف مشدد شوف السلام الظ... الظاهر شوف الظاهر الزين الزيتون شوف منقولش الزيتون واخد بالك الشين اللي معنا بقى ايه والشمس علشان كده سميت ايه الحروف الشمسية شوف والشمس مش والشمس اخر حرف معنا اللام الليل هي ليل دخلت عليها اداه التعريف فبقت ايه الليل لكن هتقولي ده في القرآن مكتوبة الليل بلام واحده وده صحيح انا لما اجا اقولك اكتب الليل هتكتب اتنين لا الليل انما في القرآن كتبت بلام واحده لكن مشددة وانت عارف ان الحرف المشدد عبارة عن حرفين فالحرف الاولان ساكن والحرف الثاني متحرك فكلمة الليل في القرآن حتنيها بلام واحده لكن عليها الشده عرفنا الحرف ده ان شاء الله فيما بعد حناخذ بقيه حروف اللامات السوداء. افتح بقى معايا المصحف ومن سوره البقره ومن الايه نيه ثلاثه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم انا عاوزك تاخد بالك كل ميم في القران ما دام عليها سكون لا اه دي عليها سكون والثانيه اللي جنبها برضه عليها سكون هنقول ام في ناس تيجي ام لا او يقول ايه ام كنتم لا كل ميم عليها سكون ما تقولناهاش ام كنتم النون بقى ديت لانها بعدها تاء والتاء من حروف الاقفاء ام كنتم شهداء او ده المد الواجب لان الالف عليها المد وبعدها همزة يبقى لازم لمد هذا المد اربع حركات عند الوصل وممكن نقف عليه بخمس حركات كمان اذا وقفنا عليه شهداء اذ بنسكن الالف وبنطلع لسنه فيها ما نقولش بقى حضر ما نقولش اذ حضر ح احنا انت عارف ان في القران ح حسن انا قلنا كده وحلاوه ما نقولش حسن اذا ما تقولش حضر هنقول ح والضاد هي المفخمه مع الراء المفخمه اذ حضر برضه خد بالك الياء في القران ي انت عارف قبل كده ما تقولش يعقوب يا, يا يا يعقوب فرقق اليا يعقوب الموت ورقق الباء دي وادي جات لنا ال اللي احنا خدناها دلوقتي قال التعريف دي ال قال شوف اظهار ليه علشان اللام عليها السكون تبقى لام ايه بقى لام قمريه ايه الموت اذ طبعا انت خدتها ايه قال اللام جي جدا لانها جاية جنب قاف مفخمة اتقال لبنيه لبنيه كلها مرققه ما تعبدون اتقال لبنيه ما تعبدون تعبدون برضو كلها مرققة وما فيهاش مشكلة في النطق من اذا لكن هو راسم لي ميم فوق النون انت شايفها في المصحف ايه النون فوقها ميم بيقول لي النون دي ساكنه بدون تشكيل دايما بيجي بعدها ب بي. فبيقول لي لو سمحت اقلب النون الى ميم خلي النون ميم وبعدين اخفيها لانها مش ميم اصليه وبعدين غنها يبقى هنا في ثلاث احكام العلماء بيقولوا اقلاب هنقلب النون الى مين ونخفيها بالشفايف اخفاء مع الغنه واسمع نطقها من بعدي ما اقولش من بعدي واقولها نون ولا اقولها ميم خالصة واقول من بعدي يحصل انفراج في الشفايف من بعدي قالوا قالوا القاف دي اعلى درجات التفخيم اللي بعدها الف قالوا ورق اوي اللام اللي بعدها قالوا في عندك الف عليها الخمسة المدوره ده حرف عله يكتب ولا ينطق قالوا نعبد إذا وقفت على نعبد طبعا بين وانتخذت حروف القلقله وده مش وقف قالوا نعبد الهك إلهك اللام مرسوم عليها ألف علشان تمدها تقول الهك واله برضه واله دي مرققه مرققة كل الحروف مرققة آبائك حمد المد الأول مد طبيعي ألف كاملة وبعدين حمد الباء بالمد بتاعها اربع حركات لان بعد المد همز شوفت اباك ابراهيم هنقنقل الديه بتاع ابراهيم وانتخبت في الشريط السابق ان كلمة ابراهيم في سورة البقرة بدون نقط الياء مفيش نقط فيه يه صغيرة بين الهي والنين وبرضو هنبدها ابراهيم إنما كلمة إبراهيم في بقية الصور والايات فيها النقطتين دول وإسماعيل شوف كل الكلمة مرققه وإسحاق إلحاق جتلة إذن زي ما قلتش حاضرة أو ما تقولش حاضرة ما تقولش وإسحاق هنقول برضو وإسحاق رأى إلحاق بالمد بتاعها إلاها إذا وقفت هتديها ألف كاملة حتقول إلاها إذا وصلت يبقى فيه عندك الواو والواو إلاها واحدة الواو من حروف الإضغام يبقى حدغل وغن وكأن الواو عليها شدة إلاها واحدة واحدة يريد تتعلم الحروف من كلمة واحدة دي ونحن ونحن إذا وقفت هتوصل ونحن له مسلمون له ها الضمير دي بعدها الوا وهي علشان تمدها عند الوصل حركتين تقول له مسلمون ونحن له مسلمون طب أنا حافظ وقف الطرار او علشان اتعلم اقول ايه نقول ونحن له ونحن له ونحن له مسلمون مسلمون كلها مرققه لكن عند الوقف ممكن مسلمون دي اقف بالحركتين واربع حركات وست حركات ممكن اقول مسلمون مسلمون مسلمون لكن اذا وقفت على وقف معين قلزم نفسك بيه بقى يا اما حركتين يا اما اربعه يا اما ست تلك اذا وقفت لكن ما تقلقلش الحرف ما تقلقلش ما تقولش تلك لا ده حرف من حروف الهمس ها تلك فيها همس والكلمة مرققة امة كل مين في القرآن ما دام عليها الشده عباره عن اثنين نين يبقى لازم تقولها تلك امه امه قدر عند ضمتين التنوين امه وبعديها القاف القاف من حروف الاخفاء وانت عارف حروف الاخفاء كم حرف خمستاشر ورجع للشراط واسمع تلك أمة قد قلت إذن هنا فيها غنة مع الإخفاء قد الدال لازم حنقلقلها لأنها عليها السكون عند الوصل وعند الوقف قد خلت أنا عايزة اللام دي ترقاها جدا لأنها جنب خ مفخمة فما نقولش خلت خلت لا خلت والتاء عند الوقف برضو من حروف الهمس خلت لها لها مرققه ما كتبت كل الكلمة برضو مرققه ولكم برضو ما فيهاش مشكلة شوف ولكم لكن ولكم جي ايه بتنتهي بميم شوف ولكم وبعدين الكلمة التي تليها بتبدأ بميم يبقى الميم الاولى ممكن اقف عليها واقول ايه ولكم ده وقف تعليل او تراري انما عند الوصل هخلي الميم دي والميم دي ميم واحده ادغام ما انت عارف هتبقى ادغام ولكم ما كسبتم اذا ما اقولش ولكم ما كسبتم واقولها ميم واحده لا اقول ولكم ما كسبتم ما كسبتم, ما كسبتم كلها برضو مرققة انت عندك الباء لازم تقلقلها ها ولكم ما كسب مش ما كتبتم حتى بتبقى صعبه في النطق. الميم اللي احنا بنقول عليه ميم اظهار لازم تظهرها عند الوقف وعند الوصف شوف ولكم ما كتبتم ولا تسألون ولا تسألون كلها برضو مرققة عما شوف الميم برضه زي ما احنا قلنا ايه ولكم ما كسبتم هنقول عما كل ميم انت عارف لازم تغن مدام مشدده عما كانوا كانوا برضه كلها مرققه ما فيهاش مشكله وبعدين عندك الالف اللي عليها الخمسه دي احنا قلنا حروف العله ثلاث حروف الالف والياء والواو اذا لقيت اي حرف من الحروف الثلاثة عليهم دوران خمسة اللي هي دي ما تنطقش الحرف يكتب ولا ينطق عما كانوا يعملون يعملون كلها مرققة وعند الوقف برضو ممكن الحركتين واربعه وستة وقالوا انا قلت لك كل واو في القران مرقق اذا هنا بتقول وقالوا أو اقول غلط. وا. لا غلط و لا و وقالوا رأى وجل بالالف برضه اللي جت لنا اهي اللي عليها راس خمسه دي هي. ها وقالوا اهي حرف علة ما تقولوش برضه اكتبه وما وقالوا كونوا كنت بالك المدود قد بعض مدود القران متساويه قد بعض شوفوا كونوا لا تزود دي ولا تنقص دي كونوا ودي برضو الالفه جت لنا هو ده هو ده اذا وقفت تديها الف كامله الفتحتين يدوك الف كامله عند الوقت طب وحوصل لا هنشوف بقى حكم الحرف اللي بعده حرف اظهار الهمزه اذا هنا مش هغني هقول يهودا او ما اقولش يهودا او لا هقول يهودا او او رقاني او اذا ما نقولش نصارى بقى نعم كل نون في القران نا اقول لك نعم شغبالك اقول لك نعم تند علي أقول لك نعم ما اقولش نعم اقول لك نعم ولا نعم نعم اذا دي هنقول نعم الصاد بقى هي المفخمه مع المد بتاعها المد بتاعها فين اللي هو الالف اللي فوق الصاد عشان تجيها ألف كامله شوف او نصار وبرضو الياء دي بيقول لك حولها لي الى ألف ولا سمي الف فوق الياء تكتب هكذا وتنطق نصارا بالالف تهتد كل الكلمه مرققه قل قل اللام دي احنا ما خدناهاش لها حق هناخده ان شاء الله فيما بعد قل بل بل برضو لها حق ان شاء الله هناخده فيما بعد لكن اللام دي لم اظهار سواء دي او دي ليه عليها السكون قل بل ملة اللام المشدده لا تغن لكن اتك على الحرف علشان يبان الحرف المشدد ها واللي غير مشدد كل بن مله شوف ماغنوش ما بقولش مله لا بس اتك على الحرف علشان ابين ان هذا الحرف مشدد مل اذا وقفت بقى اقول ايه مله التاء المربوطة بتتحول الهي اقول ملة مش اقول ملة لا مله ملة ابراهيم وانت خدت ابراهيم في قلقلة البقاه حنيفة شوف دي انت قلتها صحيحة ازاي علشان تعرف ان القرآن بيعلمك شوف ح حنيفة الاول قلت حاضرة وقلت إسحاط حاط وبعدين هيك انا قلت إيه حنيسة ليه علشان كل الكلمة مرققة كل الحروب مرققة وما كان برضو مرققة الحروب إيه؟ من المشركين برضو هذه الكلمة كلها مرققة وعند الوقت ممكن برضو زي ما احنا قلنا وزي ما عارف ان ممكن تقف على حركتين واربعه وست حركات لكن عند الوصل ايه حركتين فقط ده عند الوقت حاقرا بقى واقرا معايا اللي خدناه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا قولوا إذا وصلت إنما إذا وصلت تعمل ايه لازم تمد اربع حركات علشان بعد المد همز قولوا آمنا وبعدين الهمز احنا قلنا اللي توسط السطر اللي بعدها ألف تمدها مد كامل حاق ها حركتين ألف كاملة آمنة اهو ده بيسموه ايه مد البدن والنون لازم تغنها قولوا آمنا بالله كلمة بالله كانت ملاحظ ان فيه ب والف وعليها رأس صد طب ايه دي هي بالله لان البيه مكسورة الالف اللي عليها رص الصد به ده اذا بدأت بالكلمة تقول الله انما ده لا يمكن تفصل البي عن الالف لا جيم ايه بالله وما برضو المد لازم تمد اربع حركات ده اسمه مد منفصل ها؟ وبيسموه مد جائز في قراءة ممكن بنفس وبنقول ايه وما انزل وما انزل هنمد عند الوصل ونقول وما انزل انزل دي عايزه فن في النطق عاوزين نشوف ان القلب دي لو مش مضمومة تقول ايه هنقول انزل شوف انزل او انزل شوف شوف الرقة بتاعت الغنة هنا انا عاوزك تضملي الهمزة دي وتقولي وما او وترجع شفايفك فورا علشان الغنة تطلع مرققه وتقول لي وما انزل خلاص الينا الينا كلها مرققه وما برضو خدناها اه انزل برضو نفس الايه الكلمه الى اذا اف عندك مد حركتين فقط الى انما عند الوصل برضو بعدها همزه هنقول الى ابراهيم ابراهيم انت عارف ان احنا بنقلقل الباء والراء مفخمه ابراهيم ابراهيم واسماعيل كل الكلمه برضه مرققه واسحاق ما انتخبت خدت الكلمه برضه دي لو قلنا في في الوجه الاول من الشريط ما نقولش واسحاق ح هنقول ايه واسحاق اذا وقفت على كلمه اسحاق قلقل القاف اي نعم هي مفتوحة انما عند الوصف انت بتعمل ايه انت بتسكن الحرف هنقول ايه واسحاق ويعقوب برضو انت خدتها الياء رأى الياء هنقول وا ما نقولش ويعقوب وعند الوصف برضو ايه هنقلقلها لان هم خمس حروب قلقلهم اذا هتوقف إذا على اي حرف قلقل اللي هي ايه قطب جنس فالباء هيه هنقول ايه ويعقوب ده ذو اث تقول لي بقى ايه والاسباط والاسباط ها ولا تقول ايه السين دي سين الوان مرققه والهمزه كمان مرققه والبه مرققه امال ايه الحكايه بقى والاسباط دي علشان الطق قلت والاص انت عندك سين خالص هنقول والاسب ها زي بتقولي الاسباب او الاسبان شوف والاسبان حط بدل الطاء نون هتقولها ايه والاسبان حطاني بقى الطاء والاسباب وما خدناها ومراققة اوتي اوتي اذا وافل واذا وصلنا اوتي موسى يبقى إحنا هنمد الوضع حركتين وما أوتي موسى والياء عندي مفتوحة موسى عندك فوق الياء ألف علشان تحول الياء إلى ألف موسى وعيسى وعيسى برضو كلها مرققة وبرضو نفس الياء عليها الألف وعيسى وما خدناها أوتي برضو خدناها اهي وما اوتي النبيون انت عارف ان كل نون لازم تغني ما دام عليهش النبيون وعندك الياء مشدده فاتك على الحرف المشدد اي حرف مشدد بينه خلاف النون النون والميم لازم يغني شوف وما أوتي النبيون من ربهم عندي ن بعدها رأ وانت عارف ان النون السكنة اللي بدون تشكيل اللي ييجي بعدها ره اسقطها من النطق ده عند الوصف هنقول نشبك الميم مع الرأ نقول ايه من ربهم انما عند الوقت تقول ايه من هنوصل من ربهم لا اي مراققه نفرزق نفرق الراء دي مكسوره كل راء مكسوره رققها وبعدين ان شاء الله هناخد حكم الراءات لا نفرق مش لا نفر لا نفر لا لا نفرق القاف مفخمه اذا وقف لا نفرق لان بنقنقل سواء مفتوحة او مضمومه او مكسوره بين كلها مرافقة احد اذا وقفت برضه قنقل للدال حنوصل بعدها ميم والميم من حروف الادغام احد منهم النون اللي بعدها هي النون السكنة شوف منهم ما تغنش النون هتقول منهم وظهر كده ودي الميم لازم تظهرها منهم ونحن له مسلمون خدناها في اول الايه الشديد برضه ونحن له هتمدها حركتين مسلمون ما كانش مشكلة فإن آمنوا فإن كلها مراقبة آمنوا زي آمنا برضه الهمزة في وسط الصف همدها ألف كاملة امن بمثل طلع لسانك في الفاء ما امنتم به همد الميم المد بتاعها اربع حركات وبعدين امد الهمزه حركتين وبعدين اغن النون حركتين وبعدين اغن الميم حركتين اسمعها بمثل ما امنتم به كل مين بدون تشكيل زي اللي معانا به بتاعه امنتم اقفل شفايفي اذا وقفت عليه اقول بمثل ما امنتم انما عند الوصل دي مين مجرده من التشكيل بعدها به بيحصل اقفاء مع الغنة ما تضم الشفايف ما تقفلش شفايفك يحصل انفراد في الشفايف ما آمنتم به به إذا وقفت إنما عند الوصل عندك ياء صغيرة بعد هاء الضمير عشان تقول به فقد فقد رأى الفاء كل فاء في القرآن مرققة ما تقولش فقد فاء هنقول فاء فقد والدان هنقلقلها اذا إذا وقفت وده مش وقت فقال اهتدوا طب كسره ال... الدال دي هي المفروضه ساكنه عليها سكون لكن كسرت هنا علشان الهاء الهاء ساكنه هتقول لي طب ما فيه ا الالف اللي عليها راس الصاد اللي بيسموها العلماء همزه الوصف لا تنطق اذا كانت بين كلمتين انما نبدا بيها تقول اهتدوا وان اذا وار انما عند وصل لازم توصل اخفاء من حروف الاخفاء وان تولوا اوعى تقولوا وان تولوا لا يبقى خد بالك من الحروف ايه التشكيل اللي عليها وان تولوا فانما النون جات لك اهي لازم تغنها فانما هم هم كلها مرققه الميم ساكنه لازم تظهرها بيقول لك خد بالك اذا جت م بعدها فيه احسن تخفى منك وده خطا ممكن تقول فانما هم في ش لك ده غلط. فإنما هم في شقاق في مراققه شقاق القاف من اعلى حروف التفخيم اللي بعدها الف شقاق وهي مكسوره شقاق قمت. لكن عند الوقف ايه قلق فنسكن قلقا في شقاق في كهم الله خد بالك اقرا كويس دي شوف فسيكفيكهم الله ومدام الميم مضمومه يبقى لفظ الجلاله ايه مفخم شوف فسيكفيكهم الله وهو اذا وقف ما انا بعلمك ان انما عند الوصل الواو مفتوحه وهو السميع السميع اللامة ايه اللي احنا قلنا عليه الايه اللام الشمسية اللي خدناها دلوقتي شوف السميع اذا بتتحول اللام الى ايه الى سين السميع, ما السميع. والالف خمزة الوصل دي بتلغى ما احنا بنقول اذا كانت بين كنك ايه وهو السميع العليم العليم كلها مرققه صبغة ارغب طلع لي الصاد دي صاد مكسوره مش تقول لي الصاد والسين مش تقول صبغه لا صبغه والبيه عندك هنقلقلها والغين كل غين في القران مفتوحه مفخمه التاء هنا بقى تقول لي صبغه الله صبغه بتقولي بتقول لي دي بقى كده لا اذا وقفت هتتحول الى هي صبغة انما عند الوصل رقق اقل التاء لانها جنب لفظ الجلاله المفكر فما تقولش صبغة الله صبغة الله صبغة الله ومن نون سكنة بعدها همزة والهمزة من حروف الايه الابهار من غني شنى. ومن احسن احسن كلها مرققه من الله برضو ما نقولش من مين الله مينه لا مينه من الله صبغه خدناه ونحن لا برضو خدناه هنمد عند الوصف نقول ونحن له عابدون عابدون العين فوقها الف عشان تقول عابدون يكتب هكذا وتقرا بالمد عابدون قل اللام احنا حناخدها ان شاء الله اللام الساكنه لكن دي بتظهر طبعا قل اتحاج جوننا. عندي الحال لازم امدها ست حركات. المجد بقى اللي بعده حرف مشدد لازم تمد ست حركات. شوف قل اتحاج جوننا. على وزن ايه? ونبار. مد وبعده حرف مشدد وبعدين الجيم مشدده لازم برضو تتك عليها قل اتحاجوننا في الله الياء بتلغى عند الوصل لانها ساكنه واللام بتاعه لفظ الجلاله ساكنه وهو ربنا الراء مفخمه وربكم ما تقولش وربكم و را وربكم ولنا شوف انت قلت وربكم ولكن هنا بتقول ايه ولنا كل واو في القران زي الواو و ولنا اذا ما تقولش وربكم ولنا هنمد اربع حركات اعمالنا كلها مراقبه ولكم كلها برضه مراقبه ما فيش مشكله اعمالكم برضو الميم عليها الالف اعمالكم وتمدها الف كامله الميم شافنا ونحن طبعا احنا خدناها ونحن له مخلصون اللام زيد كتير اوي اوي اوي يغلطوا فيها يقول لك ايه ونحن له مخلصون مخلصون مخلصون لا يا سيدي اللام هنا مكسوره ونحن له مخلصون وراء اللام أمن ام سكنه ما تغنش ما تقولش تقولون طا تقولون راء التاء تقولون ان ابراهيم النون ديت عند الوقف تقول ان وعند الوصل برضو ان ابراهيم ابراهيم خدناه بن قلقل الباء واسماعيل برده خدناه و واسحاق الحاء خدناه ما ويعقوب برضو خدناه ما نقولش وا هنقول ويعقوب والاسباب انا قلت لك زي على وزن الاسبان فما تقولش والاسباط والاسباط كانوا كلها مرافقة هودا اذا واف انما عند الوصف بعدها همزة والهمزة من حروف الاذهار اذا انا ما غنش هقول هودا او او نصارى خلنا احنا برضو نصارى وقلنا ان نون دائما او نصارى وفوق قلي يعني الوقف هنا كويس قل قل قد ناهى اانتم ارجوك عندك همزتين اظهرهم ما تقولش انتم اانتم وعندك النون اللي بدون تشكيل بعدها اتاقوا والتاء من حروف الاخفاء القرآن سهل اهو انتم وادي النيل جاتلك من الاظهار اعلم شوف العين دي كل الكلمه مرققه اعلم ام الله هي ام المفروض ام ساكنه لكن كسره الميم علشان نتخلص من الساكن الاولاني لان لفظ الجلاله اللام فيه ساكنه فعند الوقف تقول ام قل انتم اعلم ام وده مش وقف بس ده وقف تعليم بنتعلم ام الله ما دام الميم كسرت فيبقى لفظ الجلاله مرقب شوف ام الله لو كانت مفتوحه او مضمومه كنا فقمنا لفظ الجلاله انما ما دام الحرف اللي قبل لفظ الجلاله مكسور اعمل في رب الجلاله ايه? ارقق ومن كلها مرققه انما حاوصل. تقول ايه? ومن اظلم اظه اه الهمزة في القرآن اه. ما تقولش اه اظلم اه ايه? في حاجة اسمها اه? اه. اما اللي عملنا كده ايه? يا سيدي هي المفخمة. هتقول رجعلي شفايفك اولا على هيئه ابتسامه علشان الهمزه دي هتقول اه وبعدين ضملي شفايفك على هيئه قبله علشان الظهر ض وبعدين رجعلي شفايفك تاني على هيئه ابتسامه هتقول لي ايه الشغله دي اقولك لك ده القرآن بالتمرين اقرا كتير وانت تبقى من من كبار العلماء في القراءه هتقول ومن اظلم شوف أظلم لم ما تعرفش تقول لم الأول أظل وبعدين لم وعند الوصل الميم مضمومة ومن اظلم ممن الميم الأولى مكسورة لكن الميم التانية مشددة هتساوي دي تقول ممن كتم ممن ك... لا ممن كتم وعندك النون اللي بعدها الكاف والكاف من حروف الإخفاء وارجع شو؟ تشوف ممن كتم كتم كلها مرققه شهادة التاء المربوطة اللي عليها فتحتين تديك هيه عارف الفتحتين دول لو كانوا على أي حرف من الحروف الهجائية يدوك الف كامله انما على التاء المربوطه تديك عند الوقت شهاده طب وعند الوصل عند الوصل العين من حروف الإظهار يبقى هنا مع مش هغن شهاده عند النون التانيه هي اللي حاغونها النون انهين بتاعت عند هتلاقيها بدون تشكيل عند وعند الوقف برضه اله هبينها عنده انما حوصل عندي واو صغيره علشان امد حرستين اقول عنده من الله وطبعا انت عارف ما تقولش من الله منه لا هنقول منا النون رأى هتقول من الله عندي قار فوق لفظ الجلاله قلي مكتوب قلي يعني الوقف هنا كويس وما الله كتير او يقول لك ايه وما الله يا سيدي انا بقول لك كل مين في القران ما تقول لي هنا وما وقلت لك الواو تيجي برضه تقول لي وما هنقول ايه وما الاول وما وبعدين لفظ الجلاله مفخم طب عندك الالف بتاعه وما ده زوقاء انما بتلغى لانها ساكنه ساكنه يعني ايه يعني بدون تشكيل مع عليهاش حاجه هيك وبعدين اللام بتاعه لفظ الجلاله ساكنه يبقى بالغ المد ده اقول وما الله ما اقولش وما الله لا هقول وما ما له همزه اذا وقفت تقول وما انما عند الوصل الغي المد ده وما الله بغافل اذا وصلت اذا وقفت بغافل سكن هي كسرتين كسرتين ضمتين فتحه كسره سكن الا اذا كانوا فتحتين فتحتين يدوك الف كامله كسرتين يدوك السكون بغافل بغافل عما انا قلنا كل مين في القران ما دام عليها الشده لازم تغن اصلها تنين مين شوف عمه شوف عمه وخد بالك فعند الوصل وعند الوقف لازم تغن المين دي عما تعملون تعملون برضو عند الوقف ممكن حركتين واربعه وستة تعملون تعملون تعملون لكن اذا وقفت عن حركتين اقف كل قرآنك يبقى حركتين او اربعه او ست تلك امه تلك ما فياش مشكلة في النطق كل الحروف مرققه امة خدنا النيمة هي ولا افضل اقول لانك تاني اما هي هي امة ودت ضمتين على السائل مربوطة تجي هي على طول امه طب وعند الوصف عندي قاف والقاف من حروف الاخفاء كم حرف من حروف الاخفاء خمستاشر ارجع واسمع تلك امه قدر. قد قد الداله بنقلقلها علشان الشرط بتاعها السكون قد قلت انا عاوزك ترقى او اللام دي ما تقولش خلص خلط لط لط لت ما تعرفش تقول لبت واحد لت خلط الفهم مفخمة خلط لها لها كلها مرافقة ما كسبت كلها مرافقة طب البي هنا ولا لا ما تقلقانهاش لان عليها فتحة الشرط يكون عليها ايه سكون ما كسبت ولكم ولكم بتنتهي بمين وبعدين بتبدأ الكلمه الاخرى بمين انا عايز اقول لك مين مع مين ادغام مين ساكنة ما حكم المين مين ثلاث احكام مين مع مين ادغام شوف ولكم ما كسبت وميم مع به اخفاء اذا جات ميم وبعدها به اخفي يبقى اخفاء بغنى وما تظهرش الميم اللي بعدها به خد بالك وبعدين الحكم التالي الميم السكنة اللي ييجي بعدها اي حرف من الحروف الهجائية اظهرها زي هين بقى ولكم ما كسبتم هذه من اظهار ليه بعدها واو او اي حرف ما بعيد عن الميم وبعيد عن الباء يبقى لازم نظهرها والشرط يكون عليها السكون ولا تسالون كلها مرققه عما عشان تعرف القران سهل اهي برضو جات لك الميم ايه المشدده اللي لازم تغنها عما والمد طبيعي عما عند الوصل وعند الوقت كانوا قد بعض المدود عما كانوا يعملون يعملون كلها برضو مراققه وعند الوقت برضو حركتين او اربعه او سته ممكن بقى اقرا معايا بلسانه اولا بالخشوع وبالناس لكن انا عايزك عشان تتمرن باللسان اقرا معايا بعينك وبالسان قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل, إلينا وما أنزل الى ابراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون, وما أوتي النبيون من ربهم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 تلك أمة قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وإلى لقاء قريب إن شاء الله مع حكم من أحكام القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته